طهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أو لمستم نساء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 أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعزلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون